الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نختم إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة شرح المقدمة الآج وقبل التوقف كنا قد انتهينا من شرح المنصوبات المفاعيل مفعول به والمفعول له والمفعول معه والمصدر المفعول المطلق وسبق الكلام عن خبر كان واسم ان قال ابن أجر الروم المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف نعم تأكد يعني هل كنت هنا في آخر درس ها إذن لن نختم الليلة من يشهد لك كل الناس تشهد له هذا رجل اين المرأتان <تصفيق> طيب اتي برجل اخر قبل ان نبحث عن امرأتي ها استندره استندره اللغه العربيه طيب. طيب كمان اخر درس شرح المفعول له نعم شرح وسب عندك خلاص <تصفيق> رجل رجله اعرب امرأتين إن لم يكون رجلين فرجل لا. كان في الكلام الذي قلته قبل أن نبحث عن امرأتين اعرب امرأتين اعرب كلمة امرأتين من قولنا فابحث عن امرأتين ارفع صوتك مجرور بعد عنه علامة جره الياء لا مثنى احسنت طيب بابه اذا نأخذ اليوم المفعول معه وفي الدرس القادم نأخذ المخفوضات والأمر لله قال ابن اجل الروم في باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشب جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبة هذا يقال له المفعول معه يأتي بعد واو بمعنى معه يأتي بعد واو هذه الواو بمعنى معه ويكون منصوبا ويكون منصوبا قال الشيخ محي الدين رحمه الله هو الاسم الفضلة فضلة أي ليس ركنا في الجملة أي زائدة فالجملة الاسمية لها ركنان مبتدأ وخبر والفعلية لها ركنان الفعل والفاعل الفعل والفاعل أما المفعول معه فهو اسم فضلة ليس ركناً في الجملة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل الفعل مثل جاء الأمير والجيشة أو ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل مثل اسم الفاعل أو اسم المفعول إلى اخره قال هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل الدال على الذات فلا بد أن يكون اسم ذات لا يكون اسم معنى الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها ذات وقع الفعل بمصاحبة هذه الذات المسبوق بواو تفيد المعية نصا لأن الواو قد تفيد العطف وقد تفيد المعية فيكون الاسم منصوبا بعد الواو إذا كانت الواو خالصة للمعية خالصة للمعية قد تكون الواو خالصة للمعية وقد تكون صالحة للعطف والمعية وقد تكون خالصة للعطف مثال جاء محمد وأحمد أحمد اسم جاء بعد الواو هل يصح منه المجيد؟ يصح فالواو هنا قد تكون للعطف جاء محمد وأحمد وقد تكون للمعية جاء محمد وأحمده أي مع أحمده أما لو قلت ذاكرت وضوء القمر ذاكرت وضوء القمر هل تقع, المذا... تقع المذاكرة من ضوء القمر؟ الجواب لا فالواو هنا خالصة للمعية ولا يصح أن تقول ذاكرت وضوء لوه هنا ليست عاطفة وإنما هي للمعية نصا كما تقول استوى الماء والخشبته أي مع الخشبة أي مع الخشب ذاكرت ونور المصباح سرت ونور القمر كل هذا الواو فيه نص للمعية لأن الفعل هنا لا يقع من الذات التي جاءت بعد الواو. <تصفح> ذاكرت ونورا مفعول به مفعول معه منصوب. الجيش. طيب. ما هو يجوز أن تقول جاء الأمير والجيش بالعطف ويجوز أن تقول جاء الأمير والجيش أي مع الجيش يجوز بالرفع بالعطف وبالنصف إذا صح وقوع الفعل من الذات التي بعد الواو فهي للعطف أو للمعين وإذا لم يصح فهي نص في المعية ويجب النص وقد تكون الحالة الثالثة للواو وقد تكون الواو خالصة للعطف إذا كان الفعل لا يقع إلا من ذاتين كما تقول تخاصم محمد وعلي الخصام هنا لا يقع من واحد ولكن يقع من الاثنين تخاصم تخاصم يقع من اثنين فهنا الواو خالصة للعطف لأن لا يصح أن تقول تخاصم علي، وتسقط فتخلص لنا من هذا الكلام أن للواو ثلاث حالات قد تكون خالصة للعطف أو خالصة للمعية أو مشتركة بين العطف والمعية تخلص للعطف اذا كان الفعل يقع من ذاتين اشترك فلان وفلان تقاتل فلان وفلان اذا كان الفعل يقع من الذاتين فهنا الواو خالصه للعطف للعطف <تصفيق> وان كان الفعل لا يقع من الذات التي بعد الواو فالواو هنا خالصة للمعية ذاكرت وضوء القمر إذا كان الفعل لا يقع عقلا من الذات الواقعة بعد الواو فهنا الواو خالصة للمعية إذا كان الفعل لا يقع من الذات التي بعد الواو فالفعل فالواو خالصه للمعيه حالتان والثالثة إذا اذا جاز ان يقع ان يقع الفعل من الذات الواقعه بعد الواو فيجوز ان تكون للمعيه فتنصب او للعطف فتعطف نعم اخر كلمه فتعطف اخر جمله الواو يعني إذا جاز وقوع الفعل من الذات من الاسم الواقع بعد الواو إذا جاز لأنه قد يجب متى يجب إذا كان الفعل يقع من ذاتين إذا جاز أن يقع من الاسم الواقع بعد الواو فجاز فيه النص على المعيه وجاز فيه العطر والركاب فوقها الواو هنا حاليه اي حال كون الركاب فوقها الواو هنا واو الحال وتاتي بعدها جمله اسميه منصوبه في موضع النصب على انها حال فالواو هنا واو الحال انما المفعول معه اسم اسم فقط انما تقول ايه الركاب فوقها جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر شبه جمله ظرف واضح الكلام اذا المفعول معه اسم منصوب اسم منصوب ياتي بعد واو واو تفيد معنى معنى مع معنى المعيه يدل هذا الاسم على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها وقع الفعل معها وقع الفعل معها انما وقع الفعل عليها مفعول به وقع الفعل معنى اسم منصوب وقع الفعل من من اجله مفعول له ومفعول لأجله ها اسم منصوب من حروف الفعل من حروف الفعل يؤكد الفعل أو يبين نوعه أو يبين عدده هذا مفعول مطلق اسم منصوب بعد واو بمعنى معه يبين الذات أو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته فهذا هو المفعول معه وهو اسم فضله ليس ركنا من اركان الجمله ولا بد ان يسبق بواو انما لو جاء معه فستجر حضر الامير مع الجيش الجيش هنا مضاف اليه لان مع ظرف وليست كما يظن كثير من الناس انها حرف جر مع ظرف مع ظرف وما بعد الظرف مضاف اليه نعم بين ظرف بين المغرب والعشاء ظرف بين بيتي وبيتك مكان على حسب ما تضاف اليه طيب اذا الان نعم تفضل واضح الكلام المفعول معه واضح ياتي بعد واو بمعنى مع واو بمعنى مع طيب قال رحمه الله واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك خبر كان من المنصوبات نذكر هذا كان واخواتها كان واصبح وأضحى وظل وأمس وبات وصار وليس وما دام والأخوات الاربعه ما زال وما برح ومن فك وما فتئ كم عددها كلها ثلاثة عشر فعلا ثلاثة عشر فعلا تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها كذلك اسم إن يدخل في المنصوبات إن وأخواتها إن وأن كأن لكن ليت لعل إن وأخواتها الخمس تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدا ويسمى اسمها ويبقى الخبر مرفوعا ويسمى خبرها قال وكذلك التوابع نعت وتوكيد وعطف وبدل نعت وتوكيد وعطف وبدل النعت الوصف الوصف نعت المنصوب منصوب ان محمدا الظريف حاضر ان محمدا الظريف فالظريف نعت لمحمد نعت وتوكيد ان محمدا نفسه حاضر او ان محمدا محمدا توكيد لفظي توكيد وعطف إن محمدا وإبراهيم حاضرا إن محمدا وإبراهيم بواو العطف وسبق الكلام عن حروف العطف ومعنى كل حرف الواو والفاء وثم وأو وبل ولا ولكن وحتى أليس كذلك بلى بلى بلى ولا بليه بليه ذهب قيل وذهب دخل من اذنه خرج من الاخرى بليه بليه الكلام ولا بلى هو بلى الاثنين طيب وعطف وبدل النوع الرابع من التوابع البدل إن محمداً, أخاك إن محمدا أخاك أو إن أخاك محمدا محمدا بدل من أخاك منصوب صوب علامة مصبي الفتحة ها؟ إن الصديق أبا بك أبا بدل من الصديق هذه أنواع التوابع وسبق الكلام عنها قال فقد تقدمت هناك إذا بقي معنا المخفوضات وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نتحدث عن أنواع المخفوضات الثلاثة المخفوض بالحرف وصابق الكلام عنه في أول الكتاب والمخفوض بالإضافة ثم التابع للمخفوض يعني الكلام الذي يجد هو في الإضافة إنما المخفوض بالحرف سبق والمخفوض بالتبعية نعت وتوكيد وعطف وبدل سبق، فيكون الكلام إن شاء الله عز وجل عن الإضافة وأنواع الحروف الخفض. الله المستعان. من صاحب الورقة جاءتك من الخلف. الله المستعان. ربنا يصر إن شاء الله. طيب هل هناك سؤال؟ نعم ان محمدا اخوك كان سائلا سال وهو يشك من محمد فقيل له محمد اخوك فعنده شك فالمتكلم اراد ان يزيل هذا الشك فاتى باداه التوكيد ان محمدا اخوك محمد مبتدا واخوك خبا إذا كلمة أخوك تخبر عن محمد الجزء المتم الفائده إنما في المثال الآخر إن محمدا أخاك حاضر أنا أخبر عن محمد به بالحضور وكأنك تعرف أكثر من واحد اسمه محمد فحددت محمد من ها محمد أخاك وهنا أخاك يجوز فالوصفي وجزء البدليه ماشي نعم. كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في موضعين ولن أذكر الموضعين ما يجي الكلام إن شاء الله أن يسأل الله عن قطر النبل بأن نتحدث عن الله إنما عطف بيان أو بدل جائز يعني إن أخاك محمدا محمد يجوز أن تكون عطف بيان ويجوز أن تكون بدأ نعم الواو هنا إيه؟ الواو عاطفة وليست واو الثمانين بعض الناس يقول هي واو الثمانين لا لأن يعني اجتهد بعض النحا فقال إن العرب تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية فبعد العدد سبعة يعطفون فأقولون إيه وثمانية فقالوا واو الثمانين وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح لأن المتتبع لكتاب الله عز وجل سيجد أن الأسماء وردت أكثر من سبعة ولم يأتي العطف هو الله الخالق الا قبل ايه لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار والمتكبر ولا المتكبر تكبر بدون الواو فليس هناك واو الثمانيه ليس هناك واو الثمانيه وهي قول ضعيف عند نحوه الله اعلى فالواو هنا عاطفه سبعه وثامنهم كلبهم نعم لا يقولون صله وما جعل عليكم في الدين من حرج هي في النحو زائده ولكن في القران نقول صله من باب الادب مع كلام الله صله لتوكيد الكلام نعم ثم وثمت ظرف بمعنى هناك ظرف مبني بمعنى هناك وقد تلحق به التاء فتقول ثمت ثم سم وجوه أخر لهذا الكلام وتقول ثمت وجوه أخر ولكن ثمت تأتي مع جمع المذكة غير العاق الغالب يعني الغالب والفرق بين ثم وثم اما ثم فظرف اسم مكان وثم حرف عطف وقد تلحق التاء ثم قد تلحق التاء حرف العطف ثم ومنه قول الشاعر ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنين ماشي والله اعلم, الله أعلم. نعم. نعم. نعم. نعم والطيره يعني يا جبال او مع الطير لا الواو هنا عاطفه والطير معطوف على الجبال والجبال لانها نكره مقصوده فبنيت على الضم في محل نصب لان المنادى الاصل فيه انه ايه منصوب والطيره معطوف منصوب معطوف منصوب وإن كان يجوز نحوا ان تكون الواو هنا المعين من الناحيه النحويه نعم ام تفضل يجوز ان تكون واو الحال سبعه حال كون الكلب ثامنا لهم ماشي ولكن الاشكال في سبعه نكره ها نكره ليست معرفه فعندما يقول حالية سيجعل النكره هنا بمؤولا بمعنى يعني فيها معنى التعريف لانه يتحدث عن ايه اصحاب الكهف ففيهم معنى التعريف وإن كان العدد سبعه او كلمه سبعه منكره فيجوز كلام عند النحواسه ولن يتعب نحوي نعم يا سلطان الواو في قوله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الواو عاطفه الواو عاطفه يجوز ان تكون للمعيه <معية> <ما يحقيل> ها <سلطان hairy> ما أفهم يا سلطان ماذا تريد يعني نعطف بالواو اكثر من واحد نعم <سلطان صدق> يعني حضر محمد واخواه مثن حضر محمد واخوته جمع ها أن ان تعطف المثنى والجمع على المفرد والعكس الامر واسع والمفرد على الجمع حضر المدرسون وعاملهم مثلا الامر واسع في هذا المسلم مدرس وطلابه والطالب فضل ها نعم يجوز العطف ليس له نهايه حضر فلان وفلان وفلان يعني دعوت دعوت بعض الاخوه الى وليمتك فاشاع بعضهم الخبر ها فتقول حضر فلان وفلان وفلان وفلان وتذكر لتشعر المستمع بمدى الحسره التي ملات قلبك <تصفيق> ممكن تقول ايه حضر الناس انما انت عايز تفضفض تطلع ها فكل المستمع ما يظن ان انت هتسكت وإبراهيم ومحمد وكامل وعادل وعملت تجيب بقى شفت اللغه بتساعد على الفضفض الله المستعان نعم خلي دي اخر حته عشان تبقى حته حلوه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت